الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهدى بهديه واستنى بسنته إليه من الدين أما بعد فقد تقدم بيان المشائل التي ستعلق بفردمة الكتاب باب إحياء المواد ومن غير إخطاعٍ لمن سبق بالدلوث ما بقي قماسه فيها ومن لكن مسألة أنه يجوز أن يجعل إخطاءه لا تخدم النظر خاصة في مثل هذا لأنك إذا جئت تنظر إلى أن الإخطاء من أجل مطلح يعني أقطع من أجل أن ننفع المسلمين فإذا تأخر عن ذلك وقال لا أريد وأريد غيري يخبط فسيمكن من معحق من ذلك البيت وهذا هو الذي كان يختاره بعض مشاركنا أن الاستحقاء لا يملك فيه أخذ العجل حتى ولو كان سابقا السبب في هذا أننا لو جئنا مدى إلى أماكن نريد أن نقدع هذه الأشخاص من أجل البيع في هذه المنشف طردنا 500 مكان سيتقدم ألف شخ فإذا أخذت أنا مكانا منها وأقطعت هذا المكان فإن الألف 500 شخ فيأخذون في هذه الأماكن من الخمس بيئة الثانية من الأشخاص أولهم يتحق المكان الذي ينتحب هنا أي شخص لأن كل واحد ينتحب من الخمس بيئة الأولى فهي ترتب التحقاط من الخمس بيئة الثانية وهناك من هو أحد فكيف يقدم من هو متراخل ويكون ذلك بالعين فلذلك كثيرا ما يحدث الضغط كثيرا ما يحدث الضغط ومما يؤثر حصول الضرب منذ هذا الفتوى أن يتجد من يتقدم لهذه الأماكن وهو لا يريده ولا يفكر يوم من أيام عن أن يدفعها إنما نراده أن يأخذها حتى يقول فها أخذتها والسبق فإذا أذيعها وأخذ عظمها فولا يريد إلا المكاترة بهذا الاستحقام ولذلك القفل الذاتي مثل هذا ومن الغير منه أولى وأحرى إن شاء الله نعم. ومن غير يقطاع لمن صدق بالجلوس لا بغي حماشه فيها وإن فاله. هذه مسألة يعني فائدة وتعلقة منصنف رتب المسائل المسألة الأولى متعلقة بالبالي وهي مسألة الإحياء وحقيقة الإحياء وانتهى من الإحياء تكلم عن الإقطاع لأن الإقطاع تكون النسية فيه بعد الإحياء فأثبت في الإقطاع الحق السب ثم بيّن أنه لا يملف ثم شر في مسألة الإقطاع إن لا يكون للأرض من أجل أن تحيا وإن لا يكون إقطاعاً لأرض من أجل الجلوس وبعد أن بين الاقطاع الأخف وهو للجلوس من الإمام شرع في مسألة المجال من يستحقم نجلس ويقدم على غيره متى يفكم الشرس لأنه أحق بهذا المكان الذي جلس فيه بشيء لا يجوز من غير أنزاح ما يمكن. ثم إذا دينا نتكلم على هذه المسألة أولا ذكر يعني أحقية بالصدق ثانيا هم هذه الأحقية تثبت هناك أماكن إذا فيها الإنسان وصدق إليها يبقى على الدوام مثل أناك من ديء مثلا الشخص من عادة أن يفقق بسطة في أول طريقة ما أفقعه أحد لكن يأتي ويضع في هذا المكان ويفسط رسلتاه ويأتي البائع الثاني بجواله والثالث والبالب طيب أثناء وجوز قماشه لما ذكرنا نسمى فهو أحق لكن لو جاء يعني عادة أن يفسط النهار فإذا غاد في الشمس حمر نداعه وذهب وجاء في يوم أحسانه من أهل من, من يقول كل مكان سبق إليه الإنسان وجرى في جلوسه فيه أو غرض غير محظم شرعا وهذا الغرض مما يتناول يعني يحدث موضوع وهو يأتي ويبيع نهارا أو يأتي ويبيع ليلا بحيث المكان يزبحن بالنهار في الليل في الليل إذا يزبحن بالنهار بيقون بالنهار فالأماكن التي تكون ليلية ويأتي الشخص فيها ليلا ويرس بتماشه فهو في كل ليلة إن داوم على المكان أحق به من يعني لو جاء في الليلة التامية وجاء جار وسبق وجرت في المكان لا يجعل في كل المكان ما دام أن الله في صنعة واحد وفي عمل واحد وسبق هذا يصبح السبق ما دام في هذا المكان ثم يفصل فيه على الأحوال ما دام نبعهم في الميل فهو أحق به لي مدام يدعون في النهار فهو به نهار هذا مدى الطائف من العلماء ويرون أن مجاومته على المكان وبقاءه في المكان في هذه المدة المؤقتة تثبت أحقيته به هذا بالنسبة للأمور الدنيوية مثل الضفاق والمعروفة في زماننا في البيئ أو ماء يأتي في عرب الملكة يوقفها في هذا المكان أو يأتي بسيارة ويوقفها في هذا المكان هي في قناشي المثال واحد في القديم كان قناشي بما من السيارة في المام العربية أي شيء يكون به أرض خلال على حسب اختلاف المبيعات اختلاف الأعراض فيما تفعل به تفعل مبيعات هذا من نفس الأمور الدنيا السؤال لأمور الدين داخل المسجد مثلا فيها أماكن يدلس الإنسان فيها للصلاة ويدلس فيها للذكر وقراءة القرآن ويدلس فيها لطلب الذن ويدلس فيها للشترة في ذات أحديث السرطين فبالنسبة للقاعدة التي ذكرناها السابقة أن من, من انتاب المكان واعتاد عليه وأصبح جيداً وعيداً في هذا المكان ولهذا المكان مواسم معينة فهو أحق به فر على ذلك فرض الأنم وحمد الله عليهم مسألة المسيح وقال من كان في عادته أن يداون في الصلوات المفروضة أنا مكان معين بحيث أن هذا المكان ما يسبق إلي أحد فترة ما يسبق أحد لي وأصبح هذا المكان لهم فإنه في هذه الحالة يكون حق بهذا المكان يشمل ذلك مكان الصراع يشمل ذلك المعتكس إذا كان مقتكباً وجلس في هذا المكان واستوطن هذا المكان ثم خرج على ذلك ورجع يصدف المكان له على هذا القدر كذلك إذا خرج بعد الفروض إلى بيته حتى لو رجع إلى بيته ورجع إلى المكان فرض الأرض والظهر والنظر والإشاء والذجر فإنه أحب وفي الحقيقة هذا القول المفادي لا يسمى النظر لأنه وارد أنه أن تعطم الإنسان لمكان معين لا يصلي إلا فيه ولو قيل بهذا لا شك يعني من أنه يعني ضعيه أن ظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيني كل الأحلام يليني أولي الأحلام منكم من مهام فلما عمر عايز السلام يليه أولي الأحلام كما نفر المراد بذلك أن يبكروا بفضور من رساجه وأن لا يتلكوا من دونه وكان عايز السلام يليه أولي الأحكام من الأحلام منها والعقول حتى يعقلوا عنه ومنهم سيحب العلم أن يكون أقرب من أكبر لأن ذلك أكثر رأيهم وضبطا فلا ينح من الأصغر يتقدم حتى بالصفة الأول مدى أنه سبب فكان ابن عبار صلى الله عليه من أشبق الصحابة وكان يقدمه عمر رضي الله عنه في مقدمة المجلس وأبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فهذا لا يهنع إلى وجه صدر الشرق لكننا سنتكلم على الغالب الذي يظهر الله أعلم أن المثلة لا تنضبط المثال وأنه لا يفتح الباب أن من درس إيثاري أو درس في مكان في أنه المثال أنه يسرح هذا المثال محسورا عليه فإن المساجد لها حرمة عظيمة والناس فيها سواسية سوا جعل التفضيل فيها بالتقوى أما أمور الدنيا فهذه قد يشتهد فيها عند الحاجة بدعا للضبع عن الناس أما أمور الدنيا الدين فلا وقياس هذا لا يخذ من النظر وذلك لن يجري أمل الثلاثين ظهر أنه كان الصحابة فردت الأماكن في المساجد لا كم هذا نفعله الصحابة رضا الله عنه أنه مستفلة ونفعل الآن خلفاء نقول من سبق إلى المكان فهو أحق به سواء كان سبقه غيره في فرض غيره على فرض أو لا ونضطي المساجد على حرنتها ويشدت المساجد أكثر من غيرها فإن المساجد هو في الله عز وأمور الدين لا ينظر أن يفضل فيها أحد إلا بتقوى الله عز وجل الناس في ديوت الله سوافية ليس من حق أحد أن يحجر مكانا بفراش ولا يحجره بشخص يد يستأجره بالجلوس فيه فإذا فعل ذلك فإنهم يعتبر آثنا من وجهه الرسع الأول ظلمه لإخوانه المسلمين بمنعه من الصلاة في هذا المكان وتعطيبه من ذكر الله عز وجل والوجه الثاني عدم رعايته لحرمة المسجد ولذلك يقول بعض العلماء الأدية في المسجد أعظم من الأدية الخالفة المسجد لأن نمجح فيها أعظم بمكان حرمة المسجد ولا يجد الإنسان أن يحجز مكان المسجد إلا في حالة واحدة التي فتت فيها الصحيحة اسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من قام من, قام من مجلسه ثم عاد إليه لحاجته ومن قام من نجلسه لحاجته فهو أحق به من قام من نجلسه في أضاف بعض العلماء من نفسي لا أعرفها قد تكون بعض الروايات مجودة من النور رحمه الله أضاف في النفس ولكن لا أعرف عن أخواته من قد تكون هناك روايات لكن من حيث بوايا مفرقة من قام من نجلسه فهو أحق به لحاجته قوله لحاجته الحاجة بسرى زمرت الشراح على أنه قام من أجل قضاء الحاجة ومع ذلك أنه مراغة من مسجد لأنه جالس من مسجد الله يعلم أنه ما قام من هذا المكان إلا من أجل أن يقضي حاجة كأنه مضطر أو لأجل أن يتوقع كأن يحجف وهو جالس أخذ من المريح ونالك يخذ من وضوه فهذا هو الذي يرخصه أما لو قام بحلقة علم أراد المساء بحلقة علم ورأس الجرس مكان فلا يجوز له ذلك لأن المسجد أرضه كلها مقصوداً عمارتها بذكر الله على الزوجة فمن جرس بهذا المكان يبكر الله فهو أحق به مدة جرس فإذا قام عنه لقضاء الشادة فهو أحق إلى آذن المسجد لشرط أن بقدر الشادة لا يزيد على ذلك الضربة ثانيا إذا قامت بطاعة مثل طلب العلم أو السلام على الإنسان أو نحو ذلك فإنه مخير أو تشريع جنازة ونحو ذلك فإنه محير بين عمرين طاعة الجلوس في المكان وفضل الجلوس فيه وبين الذهاب إلى هذه الطاعة فإن اختار الذهاب إلى الطاعة من طلب إلني وشهود جنازة ونحو ذلك لم يجز له أن يمنع غيره من عمارة في المكان بذكر الله عز وجل ولذلك دار الجز حج للأنافذ المساجد إلا لهذا الأمر الخاص وأما غيره فإنه حضر حتى نفى الشيخ الإسلام الحمد عليه عن هذا الحج جار الناس وضع الناس استجديد ونخلها في حج الأنافذ نذهب إلى بلده فيأكم ويشرب وعندما ينام الله عليه وسلم ثم يرجع إلى المسجد لإلى وجد أحد الجالسة في مكانه سجده وشفنه وأضربه ولربما ركض ظهر أمام الناس وربما حصل لنا فكرة الله بيه عالم في داخل ديوت الله عز وجل ولربما في داخل الحرمين لذلك هما أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى قد يكون هذه الصورة الأولى وقد يكون يعنينا الناس لا ينبغيهم مثلهم في سنة من يحجزينهم هذا باعتبار السنة ونحن لبنهم أهل العقل أهل الضوية فيحدث من الضرر من الله بيعني بشكل هذا الحسن نصر شيخ الثاني مجردين وهذا يقول بعض الكنناء أنه لو وضعت الجادة وذهب إلى بيته من دون هذا المدف إثني بالشرق أنه ينتظر غاصباً للأرض وشكك في صحة الصلاة لأن ماذا بل إمام أحمد الله عليه ويوافق طائف من السبب أن الأرض المقصودة لا تفحص صلاة عليه الأرض المقصودة لا تفحص صلاة عليه فإذا غصب أمكاناً وصلى فيه سواء من نسج أو خارجه ولم تسح صلاة فالأمر عظيم وإن كان طبعا ذلك جمهور المصدر صحيح لكن نقول انظروا كيف شدة الثلاث رحم الله وتعظيمهم بضيوك الله وتعظيمهم بحرمتها وأن الواجب عن المصلي المسلم أن يتقل الله عز وجل لا يتحدث في الإضرار الجليل فهذا المكان هو وضيوه في على حجم سواء مانم يخرج بقضاء حاجته في الميادود فإنه أحق بهن غيره كما نصر على المسؤولات والسلام وإن سبق أثنان اخترعا وإن سبق أثنان فسابق أثنان إلى مكان اخترعا عندنا في المسألة الأولى يتفرع المسألة الأولى نشرت مكان المسجد قال بعض العلماء مكان الشيخ للدرس هل يجب حجه أولاده فعلى القول الأول أنه عتاداً أن يأتي وعتاداً يدرس فيه بسلح له رصة فهل نترخص ولا نأخذ بالعصب الحقيقة في هذه المثلة ذكر بعض المشاهد رحمة الله عليه كان يلاطي خياله يقول يعني مما يدر على جوازه يدي الشيخ أن النفوذ يعني النفوذ فطيب بذلك ولذلك يوسع فيه أكثر من غير الشيخ والمفتي إذا اذا يعني اختصوا بمكان من اجل يعرف الناس في داخل المسجد في دعوهم للفتوى مثل المساجد القديره كالحرمين ومنها لا بده ان يكون لهم مكان معين حتى يكون اسهل للناس أو اراد السؤال اراد الفتوى فيتميز بمكان هذا كان كان بعض الصرف الرحمن الله لا يوجد احتساب من بعينه منهم لمال ابراهيم النخي رحمه الله من انه كان العلم والفتوى ومن ورث علم عبد الله النسود رضي الله عنه وأرضاه هذا الإمام كان لا استحتفال يتنبعين أخوف الشهر لكن في ذلك الزمان كان الغلماء موجودين والأئمة متنافرين لكن في ذلك الزمان أنه صعب وقد يأتي السائل وقد تعلق به سفر وتعلق به رفقة وحصل حرب وقد يأتي السائل قبل أن أبدي عمرتك كما المسجد الحرام يشهد إلى إلى أسئلة مباشرة لأن تكون عادلة فإذا كنت لا تعرف مكان من نفسي تعرف مكان من يوجهه فإن هذا يضرب المصارح الناس فخصصه هذا لتألق حاجة المسلم به حتى كان يقول بعض المشارك يتناور مع بعض المشارك كان يقبل الذي ذكرناه أنه لا يملك حتى ولا قال إن فعلت هذا خلاق قبل الإمام لأن الإمام في يخدث له هذا المكان أنه سيتقتن ونصدر لهم فتعلقت به مصرحة الجماعة فيرى شيخنا رحمة عليه أن تعلق مصرحة الجماعة في الإمام وإذن الشرق به في أن كل انسان تعلق به مصرحة دينية في داخل النسجد لا بأس يكون ويكون أمر عن السير ومن هنا يدخل في إذا قلنا بالشيخ يكون القارئ تبعا بالشيخ ويقاف عليه من هذا الوقت يعني ممكن أن يلتحت لأن الإذن بالشيء يدمن بلا زمان فلابد أن يكون لهم مكان قليل حتى يسنى له أن يدمن وإن سبقت لاني اقترعا يقول رحمه الله إن سبقت لاني يعني تنافستنا على مكان اقترعا يعني أجريت القرعة بينهما لمعيثة المستحف <تصفيق> لهذا جمهور العلماء رحمه الله إلى أن القرآن الشيطة الجنة يشتكم إليها وهذا طبعا في حالات ضرورة الحالات حاجة الأصل في شرعية القرآن قوله تعالى فساهم فكاما من المتحضين وذلك أن يونس المنكة عليه الصلاة والسلام لما ركب المنكة قالوا وكان في المرتب قالوا لا نجات لنا إلا برم واحد مننا فاستهموا فخرجت القرآة على ينسوا بلاء من الله عز في البحر بسبب ذلك فساهدنا فكانوا من بحر ينسى من فالنساء معنى الاقتراع فأخذ منها العلماء رحمه الله مشروعية القرآة عند الاتحام ولذلك لو حصل مثلا في المركبة فهنا بد أن يغرق واحد لنجاة جناعة قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يُقرأ بينهم ويلقى من خرج عن القرعة على هذا طبعاً لا نسي به لكي نقول إعناء للقرعة كذلك أيضاً لو أن تنهز بحنا في مكان فجاء في وقتٍ واحد ما نعرفين من المسابق ولا يستطيع أن يسلقى الآخر جاء على مكان واحد فالمكان لا يقبل التشبيث أو جاء على استحقاطٍ واحد والاستحقاط لا يقبل التشبيث فدخل معنا ولا فضل لأحدهم على الآخر فمن حكم يفضل بالقرعة قال إذا أقرأ فالقرعة اختيارا من الله فمن اختاره منه لذلك فهو أحق به فلنحين إذن لو جاءوا إلى مكان وسبقوا مع بعضهم وسبقا ولم يسق أحدهم الآخر اقرأ بينهم فمن خرجت له القرعة فهو أحق به قال رحمه الله ولمن في أعلى المال المباح السقي وحفث الماء بلا أن يصل إلى شعبه ثم يرسله إلى من يليه قال رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي تقول المصنف رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح السقي هذه المسألة متعلقة بالذات من جهة الاستشقاق كما أن أحياء الماء تكون في الاستحقاق وكما ذكرت المسائل الإقطاع المسائل الأمثل ونحلها شرع بمثلة الاستحقاق تكسقي الماء وهذه المسائل تحدث في أرقص الناس والمزاعات حتى بزمان الله سلم وقعه حينما كان الصحابة والله عليه يستقوم من شراج الحرم إذا كان هناك نهر أو كان هناك سين كان هناك عين جارية وهذه العين تجري تدريجيا أو بالترتيب فإن الحكمة فيها أن الأقرب يقدم على الأبد فيستقي من هو أقرب إلى العين حتى يصيد القدر الذي حجد بالشر فيجب عليها عند ذلك أن يرسل الماء للذي بعده ثم الذي ذهده يسلق من دونه فيستقي حتى يصيب الطوام الذي حده الشرق ثم يرسل الماء لمن بعده وهكذا الأصل في هذه القضية ما ثبت عمد السلم في قصة الزبير من العوام رضي الله عنه وارضاه مع الأنصاري أنهما اختصنا في بعض المياه الحرة وشراج الحرة ورد حبيب الحبيب بن شعيد عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى في شراج الحرة وفي رواية في مهزور ومذيب من شراج الحرة أن يسقي الأعلى فالأعلى مهزور ومذيب كان وابيين يسيران من شرقي المدينة إلى وصبها ومن ثم إلى بطحان ومن بطحان إلى مجمع الأسيان. والحرة المردة هنا الحرة الشرطية التي تسمى اليوم الحرة الشرطية وتسمى في عالم الدهاز الستخى وفي حرة واقن لأن الحرة الشرطية يقال لها حرة واقن والحرة الغربية يقال لها حرة كانت أغنى ما أمنى الغربية وكان الغربية في خلوف وكان في عيون أيضا فقضى عليه الصلاة والسلام فيما في الحديث في مهزور الملذginin ومهزور المغييد يأتيان يعني من أعلى للحظة الشرقية ويفيضان إلى جهة مسجد بلالة الموجود في زماننا فيلتقيان مع قربان واضي رامون الذي ينزل من وسط قباء من أمام النسجة ووادي الغطحان يلتقي هذه الأربع سنود قبل المسجد قبل مسلم الله سلم تفيد إلى السيح الذي يسمي السيح الذي يتوح الماء كثرة هذا من الواديان كان في أهل الحرة وكان الصحابة يحبثينهم ضغط القصومة بسبب ترسال الماء وعدمه فطبع عليه الصلاة في مهزور ومديدين من شراج الحرة أن يسقي الأعلى ثم يقصد إلى مدونه أن يسقي الأعلى تجعل الحق الأقرب لا أقرب إلى العين أو أقرب إلى النهر أن يسقي يسقي مزرعته ويرجي السؤال ما هو قدر الثقياء جاء الأنصاري إلى رسول الله ربما سلم مع الزبير واختصم معه في فقال عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير لا أطفي فقال لأ الأنصاري أن كان ابن عنتك فجل في ذلك لسانه رضي الله عنه وارضاه وقال هذه الكلمة وضرب عليه الصلاة والسلام وقال اسقي يا جديد حتى ينبغم لا الهدار ثم أرسل الماء قال بعض الرواق أنه حذر الهدار إلى قريب من الحدين وهذا الحذر يقول بعض الظلمان نحن نظر لأن الهدار لا يصل إلى الحدين والذي يظهر هذا الحديث فيه يعني وجود أن يكون أن القصل أنه يسقي إلى حد الحدين فيما أمره في أول أمر وكان جاء يخبر روايه المفصله ان حدث تعدي فلما اعترض الانصار ازره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا من الجفاء ومن هنا احد بعض الغنماء اننا اساء الادب مع القاضي يجب على القاضي ان يعذر من كان في القاضي لان الحق ليس بالقاضي انما بالشرط قال الناظم ومن جفى القاضي فقد ترديبه او لا وجد شاهد المطلوب ومن جف القاضي قال له ظننتني وقال ما حسنك بالعدل ما هذا بعجل ما هذا بإنصار فيعذر حتى وليس كان القاضي طابق نصر من الثاني حسن في الحق ناسي لكن مجلس القضاء مجل الشرق والتهكم به والاستخدام ليس به ومن استهجاء بالشرق والاستخدام له ومن هنا قال بعض العلماء الاستهجاء بالعلماء استهداء بالشرق وإذلك قال الله من استهجأ بالقراء لا تعتدروا قد كفرتم بعد إيمانهم لأنهم قراء وقالوا ما رأينا مثل القراء من هؤلاء أجمع عند اللقاء و... وأكثر عند الطمع وأقل عند الفجر فعند الله عز هذه الآية لأنها مثل صرمة حملة كتاب الله عز وجل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره قال أنك أبنى عنك لأن السجري في المحنة النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام مع الزرر بناء على ذلك ما يسقى إلى الجدر لأن الجدار يكون أكثر من الكعبين وفوق الكعبين بكثير لأن الجدار تعيق قد يأتي إلى نصف قامة إلى هذا القدر بعيد لكن بعض الظلماء يقول رحمة الله عليهم إن الزرر لا يمكن تسقي إلى الجدار الحقيقي ولذلك حجر بالكعبين نبلي على أن الجدر تختلف ففي بعض الأحيان الجدر تكون خاصة في الأماكن التي فيها الأيون تكون صغيرة حتى يتمكن الثاني من الثقل بعد الأول فيكون فيها منافق الماء يكون قدر الكعبين نصمة مغلق وما قال عن الكعبين في جدار ولكن الماء يتسرب معه من الجدر الحجر المخصوص الموجودة الآن في الياب تجدون هيذا الجبار ونخها وخيوف يخرج الماء من بين في جدار وهذا يمكن قد يكون في تحديد القاعدين الواردين نعم دلنا هذا الحديث على أن الحق للاعلى ثم ننتقل الى مبدا ولو قل الناس ولو قد يثق حتى تمام سنلذه ذلك في سياقنا هذا بناء على هذا يثور السؤال إذا كنا نقول من العيون الشقي فيها للمذاهب يكون من الاعلى فالفرع المساله الموجوده في زماننا قد تكون هناك عيون وتأتي مثلا يأتي شخص ويدخل إلى العين ويسحب الماء منه لما موجود الآن في جمالنا الصاحب اللائف مثلا يأتي ويسحب من العين فتضعف العين ولا تشحب إلى من بعده مع أنه في الحقيقة ليس من أهل تلك الأرض ولا يعتبر له استحقاق فيه فإذا جاء ودخل تخطى ترتيب الشرح لأن ترتيب الشرح النفس الأعلى في الأهل فلو فت حيباه للخارج عن هذه القسمة لأهل الموضع فمعنا ذلك أنه قد لا حتى يمكن ما يخطي إلا واحد في بعض الأحيان خاصة في زمان المواضيع التي تتحد تأيات مثلا 20 واحد 30 واحد لا يخرج شيء من المعنى. فلا بد في أن نبيان فتل الشرح في هذا المزارع والخيوف التي حول العين أحطت من من بعد يدني أن الشرع جعل الثاني لا يستي إلا بعد أولا وجعل الضرب من العين موجب للسفاق فبناء على ما يجوز دخول هذا الساقي من خارج إلا بتفصيل إن كان هذا الساقي لإنقاذ الأرواح إذا نستقل بالشرط ولم يوجد مكان ليستقنني إلا هذا فهذا لحالات ضرورة تحتاج إلى اما المقارنه بين المزارع وسقيهم بالالات وسقيهم بالعين فان كان عندهم بدل ان عن هذه العين وان كانوا يسقوا بالمواضع بالالات ونحها صرف اليها وجد هذا انه يمكن ان الارواح للأنفس. لكن هل يجيد لهم مفاتح ويصل ينافس استحقاق الغيب لمصر حتيه لا يجب هل احتاج الى ما اما لو كان هناك بديل مثلا فجد بالاصحاب المذيعين قيمه العاني مع الموجود مثل الشيء الذي يملك لكنه لو ملأ من الشيء خفيف ويملأ من العين حتى يكون أربح له في حين يومنا هذا يحتاج إلى تفصيلنا أن الشر يعمل الاشتفاق للأقرب وهو ليس بأقرب ولا في حكم كان بعض مشاهدنا يقول إذا كانت العين على هذا الوجه مرسلا وكان أهل الزرع يستقون منها نهارا جاز هذا من يستقي أن يصرح لينا يعني يأتي وينلأ شعر وعي ثمت في الليل ولا ينلأ نهارا بأن النهار تعلقت به منصول حتى أصحاب الزاق وصف بين الحقين لكن في بعض الأحيان يستقي من النسارع ليلا ونهارا ولذلك لا بد من تفسير في هذا وظاهر الحديث والسنة أن الأقرب إلى العين من الأبعد فلا يجيس في أبعد أن يدخل على عيني للبساطين التي تستقي منها أيضا بمصالحين أن نجد بذلك وحكس الماء إلى أن يصل إلى شعبه ثم يصله إلى من يليه كما ذكرنا نعم وللإمام دون غيره حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم وللإمام على الاختصاص حما مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم, يضرهم. إذا أراد الإمام أن يحمي المراجب الحنى أن يمنع الناس من الرأي في موضع مخصوص ويجعل هذا الموضع لجواب المسلمين جواب إبل الصدقة إبل الامتهاد يتركها في هذا المسان ترعى له الحق في ذلك وهكذا في زماننا لو خاصة أماكن استهجوا إليها لحماية الناس او مثل المرتفعات يكون من أجل حمايتهم أماكن محمية لا بأس رلال وغير هذا ما في حما ليس هنا في حما ما حمى الله ورسوله قال صلى الله عليه وسلم لا حما إلا ما حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجز الإمام أن يحمي مكانه إلا إذا تعلقت به مصلحة المسلمين في ذلك حما لأنهم منطرحوا فيه بدواب المسلمين ولا يمنعوا بذات المحام أما أن ينعهم لذلك المكان حتى يوجد جميلا أو محلل للنزاع ذلك هذا ليس في أصل من حيث الأصل أنه لا يحمى إلا ما فيه مفلحة للمسلمين وإذا تألقت به مفلحة ذهم ولم يحدث ضرر مدى أن يكون فيها مكان لكسب الناس في حطبهم أو كسب الناس في الدواب الموجودة في فصاد أو نحن ذلك لضرب الزاخن هذا او شتى في البحر يفترضون من أنواعا التي يجعونها هذا جعله الله لهم والسادق مالك الله فما يحنى إلا إذا وجدت مصلحة للعامة والمصالح تلقصي إلى ثلاثة مراقب مصلحة ضرورية ومصلحة حاجية ومصلحة تحسينية تجميلية كمالية فلقمى من أجل المصالح الضرورية والضرورية هي التي تتوقف لها حياة الناس فإذا كانت حياة الناس موقوفة على حمل هذا المكان وجب أن يقمى لما في حالات خوفة ضرقة منه القديم تكون أماكن تفصى من أجل أن يدفع فيها كلب العدو حتى لا يدخل منها ولا تكون شغور يقال هذه الأماكن لا تضع فيها ويوضع فيها أصوية لحراسة ظورن ان هذه الحراسه بتجعلت حميه لادب شهاق الروح نفسه من اصل ضروري سيفضل مثل هذا المثل او مصلحه حاديه مصلحه حاديه بحيث يكون فيها رص ب مصالحهم ولا يضر احد يعني يحتاجونها من اجل مصالحهم التي لا تصل الى درجه الخوف من الموت انما يتضررون لفاتق هذه المصالح يتضمن مثلا الآن عندنا أماكن تلقى فيها فرحمة الله النفايات تدفظ نظر عن النبينا أو عن القرية أو عن المكان الذي فيه الناس بعمران ثلاثين فينا يقول للناس هذا المكان هو نحني من أجل والنفضلات أو النفايات فيه إذا حني هذا المكان لو لم نحني هذا المكان لا يموت الناس لكنهم يتضربون لأن الروائح الكريه والأشياء النفايات لابد لها من المكان ترمى فيه وتلقى فيه فلو منع من هذا الشماء أضرب الناس من ذهب الحاجة يكون فيها حرش يكون فيها ضيط خسارة في مرتبة الحاجيات ونحن ذكرنا ان الضروريات خوفاً على الأنفس أو الأطراف والحاجيات ليس في خوف على الأنفس ولا على الأطراف لأننا هي دون ذلك يحصل الحرص والضيق إذا من لم يمتلك منها والتكميلية الجمالية يعني تكون جمالية أو كمالية مثلا هذه الأشجار تكون جميلة ما تقطع هذه كمالية تحسنين فالحمى للضرورية والحاجعة وأما غير الضروري والحاجعة لا حما فيه لأن من الصلاة نقص لا حما إلا إن ما حما الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فذلك فإذلك اختصتكم بهذا ويصفح ليها الحما على الوجه الذي ذكرناه وجود الضرورة ووجود الحاجة فإذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة فإنه يجيز الشماء ويكون الشماء لا لداته إنما من أجل مصرحة المسلمين العامة السائل يقول فضيلة الشيخ من الحكم من يتفرض في الأموال المعتمن عليها علما بأنه لو جاء صاحب المال يطلبه أعقار مباشرة ورب عليه ماله فهل في ذلك حرج علما بأن أصحاب الأموال يعلمون من المودعي ذلك؟ لا الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وممونة. أما دعت فلا يجوز للمودع أن يتفضل في الوديع إلا إذا أذن له ربها فإن تفضل فهو آخر وينزمه الضمان على تصفيل ذلك القرن أما لو أخضره وشكت وأذن, وأذن له ولم ينعوه فإنه فين إذن تكون قرضا له إذا أخذها تكون حكم, حكم قرض فالأصل الشرعي يتضي أن الوزائع تحفظ ولا يجزل أحد من تصرف فيها إلا إذا أذن منه ربها ومن تصرف فيها غير هذا الوجه يردها كاملا إلى أهلها يرد مثلها ثم يطلق من أهلهم السماع إذا كان لم يستأذنهم من قدمه والله تعالى أتبع الله فالعلم لا يكفي أن علم لا يكفي لأنه قد يعلمون أنه هذا ولا يشدون ولا يردون به يكون مضطرون للإيباع ويعلمون أنه سيستغر فالعلم لا يعتبر مجبن للسطوط العلم لابد أن يتحلل من مظلمة المحيبالك وسؤاله عن حبلوه الله تعالى سابق الله هذا سائح يقول ربيب الشيخ وصابة الله والد إحنبا أني لا أكبر للدورة وحلفت أيمان في أكثر من مجلس في اوقات متفدقة ثم وافقت لا <تصفيق> أحكري للدورة حلفت أيمان في أكثر من مجلس في اوقات متفدقة ثم وافقت فهل عليها حسارة يمين واحدة او حسارات وهل أكثر عنها للمالي في هذا السؤال عدة جوانب الجانب الأول على الوالدين أن يبتقي كل واحد منهم يا في الأولاد وأن نعلم أن صلاح الدين والدنيا والآخرة بصلاحه أو النعيم وأن هذه الضرية إذا صرحة في الدين واشتقامت عليه فإنه ذلك من الخير ليس على أهل البيت على أهل البيت فحسب فليتعدى ذلك إلى المجتمع بلقد يتعدى إلى الأمة فكم من شاب فالح نشئ نشعة فالحة وأصلحة إلا من الأمة المسلمين فنبع الله به أمة لذلك على الوالدين عند الله عز وجل وعلينا أن ننزل من قلوبنا هذا الشعور الذي يشعره البعض وغربة جهة الإسلام نتين أصلح الدين كأنه شيء إن لم نكن يعني عداء صريحا قد يكون عداء ظنية الرجل يخاف إذا ذهب إبنه إلى نفسه الرجل يخاف إذا ذهب إبنه إلى حلقة الرجل يخاف إذا ذهب إبنه إلى عالم ما هذا الشعير هذه غربة غربة كاملة وتامة لأنه إذا أصلح الإنسان من هزم إلى درجة الله بالله يتخلى فيها عن دينه ويصلح غريبا في حتى في مؤاملته مع أولاده كان السلع الصالح يصرح من الفرح الشديد إذا علم أن ابن هير هذه الحلقة ثانية إذا علمنا أنه يحفظ القرآن أو يشهد نجال صديق قال الحمد لله الذي أخرج من صلي من يذكر الله عز الحمد لله من يخرجهم السبب من, من يحمد الله على الشيخ من الشيخ فما يقول غدا أن يكون خريبا عن دين إذا درجت أنهم يخاف على ولدي إذا لا والصبر في هذا تضليل أعداء الإسلام من المسلمين وإذا تجدهم يحرصون دائما على جعل الإسلام دائما في الصورة لأن طلوبهم ممليئا بالشقد على هذا الدين وهذا تحقد على الدين ناشئ من أصل بيّنه الله عز وجل أن الكافر أدو لله عداوة مبين كل شيء يرلأ من الله فما يريد شيء اسمه الإسلام لا يريد شيء اسمه الدين ولذلك كل شيء يسكنه الدين فالدين هو التخلص فالدين هو التفجر الدين هو الهنجية فالدين هو الإرهاق فالدين هو وكذا وكذا كل عداوة لله سبحانه وكان الإنسان مكفورا فمن كبر الإنسان لربه والعيال بالله وفدائه الحدود هذه الغربة التي يجعل فيها الحق الراضي ويجعل فيها المعرفة من كرم فتجد الأم تحرق على ابنها أو ثمن ابنها والأب يضيق على ولدي ماذا؟ وهل إذا ذهب إلى هذا المكان سبحان الله والله إن... إنك لتعجب من الله إِنَّكَ لَتَعْجَ بِنْ شِنِّ اللَّهِ الْإِنِّ الله أصبر يرى ابنه يذهب بالساعات وبالأيام وبالأسابيء وبالشهور مع قرآن السؤال يمثل يسر ما يسأله يوم المنحدة بعد وما إني رايب ذهب إلى المسجد إلا قلت يسأل أين ذهب وما ننجد وماذا فعلت وماذا قلت لماذا هذا لا يجد من وهذه عواقب وخينا نقول هذا لأنه ينضغي علينا أن نعكد في ديننا وأن لا ننهزل وأن لا نكون في الحظير لأن أم أعذنا الله بهذا الدين فمهما اتغينا الإبزة بنا سواء أدلنا الله وإذا كان الإنسان يتخلى عن دين وعن الإسلام حتى في أهله وغيره في مصيبة عظيمة اخلد ان دي حتى لاهل هذا امر ينبغي من المفصل ان ينتفي عواقه وخيمه كمن كفر من الله ادنى الله بالشاء ادنى الله بثواب ينتهي وحلول مقتتي فان الله ومن هذا العالم الله اللهم انت الله ليس في الله في ديننا قولنا مكن من الكامل الخلق يا عبادي انكم لن تبلغوا ضربي في صدقوني قلنا نبلغوا نفئ فتنفعوني يا عبادي وَأَنَّ أولكم وَآخِرَكُمْ وَإِنْكَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجْمٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَاذَا تَتْعَدْ كَثِينَ كَيْشِيرٍ الله حزيز جلد أسنفعه طائعين ولا تضرر مأصيرهم فلنستح من الله ونستق الله عز وجل شئ أنه سنة ونملأ على قلوب حبا للدين حتى نشرف أن أي شيء يقربنا من هذا الدين يقربنا ويقرب أبنائنا صغاراً وإباراً شباباً مشيداً وأفصالاً حزاً لنا وكراماً وشرف الله ليس بدلة ولا بخوف الأمام كله في الدين والحزة كلها في الدين والرفع كلها في الدين والصلاح وأجمع كله في دين الله لي. ليس بيننا وزم الله ولا ولا نصب فالحزة ما تأتي إلا بدين وطاعة الله سبحانه وتعالى والاستقامة هذا فهذا عظيم جدا إذا كان المقصود من منع الأم. مثل هذا الشعور مبدهنا عليه لأنه أصبح موجودا بين بعض الناس والسبب في هذا فضليل آداء إسلام للمسلم وذلك يصحون ويرهجون ودائما يحرصون على فعل الإسلام في الصورة المشوعة أما أشاهد متوهم قطع الله دابرهم لشكل تشمعهم مفرق جنعهم وأنزل بهم دأسهم لعلاج ربي عن الظالمين فإذا كان الشعور نابع من هذا ينبغي علاجه وننبغي علينا أن نعيد النظر في قلوبنا فإننا نحل النظر من الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولذلك عزت الأمة مسادة وبذل كانت المرأة اعتذ دينها في أولادها وذكين يدها ليس ان تأني نتعلم من الماضي ولا ان نسترني ولا أن نركب ما كان الصلح رحمه الله يعتزون فقط بالصلاه لا والله اكيد لهم بل كانوا يعتزون بالذله حينما تسيل دماؤه ابنائه بدرا من سبيلنا لا وتقول المراه الحمد لله الذي اكرمني بشهادتي فكانت بائق القرارة حتى يشرفها الله عز وجل لشهادة في سبيل الله لإعناء حينة الله مقبرين وغير مجبرين صادرين ومرابطين فإن هذا؟ إن هذا من زماننا؟ فلذلك ينبغي أن إنا أن إنتظر في هذا وينبغي أن ينصح بعضنا بعضاً وأن نوجه بعضنا بعضاً وأن يقول الإدن لأمه وأبيه اتقلنا عز وجل ما يجوز هذا؟ ويذكروا بالله عز وجل وأن هذا يعني كراهية لهذا الابناء لحظة صديقة الوطاعة إلا عز وجل لا شك أنها عزاوة بالله عز وجل وعزاوة بجين هذا الشعور أما الثاني إذا كان منع الأم وهي المسألة المهمة إذا كان منع الأم لمصلحة من متعنقة بها أو خوف ضرر على الولد من أشياء موجودة في الطريق عند ذهابه أو نحو ذلك من الأمور المضررة لحنال الأم عاطها تعالى ولدها فلا بأس لا بأس الأم لا في كون صغير شعور تخاف أن يتلقه أشعار تخاف أن يتلقه مثلا من حريف. هذا نعم هذا شيء من مضرر شرعا وسائل لأن الله جعل الوالدين للأولاد مران بما فيه الخير ونهي عنا في شر فإذا كان الشعور منها الأم الخوف على الولد من منضرر نعم كذلك أيضا إذا وجدت مصنحة للأم أو مصنحة للوالد الوالد عنده من حتى ولو كان ألم في التجارة أو ذكان بر والد وجد اسم أمامه ولزم ججل والدين فإن في ذلك خيرا كثيرا بك إن الذي أمرك بطلب العلم أمرك بر والدين ولذلك انظر إلى الصحابي رضي الله عنه ورده يأتي من أكثر من ألف كيلو يقطعها مهاجرا لله ورسله قلت يا رسول الله اقبلت من اليمن ابايعك على الهجره والانهاء واهاجر من اجلك مهاجرا من اجلك الى اجل ان اجاهد معك واؤلك لله قال احب والدك قال نعم قال فيه ما فضحك كان تمدد من طلب الان ولا أفضل ولا اسهل ولا اشرف من صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر إذا كان يريد الجهاد هو يريد الجهاد فجميع الفضائم يسيرت لهم على ذلك يقول له أحي وانداء قال نعم قال ففيه ما فجاه فأقول للأبناء إذا كان الواندان بحاجة تحرص على قضاء حلائف ويأتيك الشيطان يقول ببدا ما تجش لذكر الله تذهب وثجش في, في دكان ونزرع في الصخط باللغط في الغضل عن ذكر الله عزيزة نعم مثلا شعرت أن الذي تعبده في المسجد والذي تعبده في سوقك وتعبده في مسجدك وتعبده في دكانك فإنك تطيب من والسوء إنسان تزيدنا تغيب بصرك وتحرف لكن تحرف على بضاء واردينك وتحرف على أن لا يخرج والدك من هذه الدنيا إلا وهما راضيا عنك تحرف على بضاء وتأتي في خدمتهم وقضع في بنفس مطمئنة نفس مرتاحة نفس جنة وتكون مع والدك والله اني اعرف ان طلاب العلم من كان يذهب الى السوق الى اماكن لو اعطي عليها عشرات الالف ما يذهب لكن جهد يغني لمن امرهم الموالين وطاعه لله ورسوله عوضه الله ورسوله من الخير وبارك الله وكان يخطب من, من الاذان اول قبل الاذان اول لقراء مصحف الدين مجرعا وحاجز وهم وما ذلك ان هو ضل الله تعالى من قيام الليل ومن خروج الله عليه بركم والديش والدج بشتي ماليك ولو كنت في سوق في سوق وتشتري ولو كنت في في اضعف الاشياء وربما تحس انها تمس من حالك امام الناس تصرف بالوالدين وخف الله منا جناح الذل من الرحمه وان قال والدك في في افضل الحروف تكون معه وتجي في امامك وتتشرف تحس جس انها رحمى ما في ما بتحس ولا بالاشتياق ان بغى الابن يكون هديز تبكي لوالديه مشتاق لوالديه مش من حساسيه بالوالد وقهر شعورك ولا انا قايمه خايفه ومثل ما تحتاج بك صغيره تحمل اكمان الناس كما انت كرتشي وكم حملت من حمل هموم وهموم فتشيده كما وتكون ابناً صارحاً كاملاً في ذنوبه قد يضر الإبن الأبان وتجده ذر والده ولكن يشعر في داخل قلبه أنه منتقص بهذا الدر لا يمر الدر الكامل ما ذكرناه ولذلك يكون الإنسان في المنزل الكبير جداً وإذا رأى والده يعني في حاجة والله أعرف ناساً أعطوا من مناسب الدنا الشيء الكثير ومع ذلك إذا جاء من والده ما يجس إلا مجلس لعندريس يواني ومنهم من أبوه يبعد في, في السوق يأتي ويدخر إلى ربديه في داخل السوق وكأنه عامل في الزكان قد فأسواني ويقبل يدواج بويده تحت ربديه كما إذا جاء أحد يسير يقوم بنفسه وهو صاحب ذات المركز المنك والمكان ولا يشعر بأي غبارة ويقضيها لا غبارة الله أكبر إذا امتلأت تلك القلوب بالربع المغلب فأصح مرضياً أنهم شاهداً ورائداً رائداً جائماً يسعى أنهم يتصل عليهم ويتفقدهم ويدعوهم ويشكرهم وإذا حضر واخصر لهم أجناحهم من نفسهم فإياك إلى منعك الرائداً لمصرح من أقبط يريدانها أو تعلمني حاجة أو بعض الحياة حنانة أو الوالد كبير السن رعيف يريدك لجانبه بعض الحياة لك الوالد لا تخلص لا تخلص تجلس نعم وتمسح برجلي وتمسح برأسي يقول والد الحمد لله أنه دخلت على أحد الجيران كان أحد الجيران قار من ذو لابد عليه ووالده في مرض الموت ورأيته بحاجة مع وابده مما رأيت هذا الشيء وتمنيت يا الله والله أني من الناس لكني تمنيت أني مكان مما يعلم الرحمة الله إذا وجده ولذلك أذر عن علينا وعن الله رضي الله عنهما أنهما رأي العجل الذي قد حمل أنه على ظهر يدفع بها ببيت الله فقال علينا وعن الله إلى بحيه نحن نتوف بجواره لعل الله سبحانه تعالى إلى عصاده وبرحنا أن نكون قريبين منه فالإنسان يخرش على ذر على ولذلك البار ما كان في النساني أن ما كان في الخير وتجده منوفقاً ضارعاً ما كان بذر الوالدين بذر الوالدين اشتاح الخير يحفظ الإنسان على ذلك أما مسألة الكفارة فالباردة إذا رأت الخير لا تعدل لولدها فالسنع رسول الله صلى الله قال إني والله لا أحلف على ينيني فأرى غيرها أخيرا منها إلا كفرت عن ينيني وأبيت الذي هو الخير والكفارة تقعن عشرس مساكين أو تخسوهم فإذا عجزت فتعتق وطبع أو تقعن عشرس مساكين أو تخسوهم فإذا عجزت عن الثلاث صام ثلاثة أيام متتابعات وإذا كان الوالدة أردت تخرج عن الوالدة هذه الكفارة فتستأذنها حتى تأذن لك لأنهم لا يخش التكذير عن الغير إلا دنيا فإذا نور الغير أن تخرج عنهم صحة الإخراج وإما سلام الله تعالى وهذا الحديث زيلة الشيخ كان في يأثر من يلس مسألة تكرار اليمين إذا كانت على شيء واحد ولم يكثر عن اليمين مؤولا في الكفارة في واحدة اذكرت تكرر طول 100 مره قال والله ما تخون والله ما تخون اللهم ما والله ما تخذلنا والله ما تخذلنا والله, والله ما تحمل كذب والله ما تكذب كذا فكرر يمينها 100 مره فاستخاره واحده لان انا شيء نواخذ ولو كانت المجالس محدده على افضل شيء يقول للجنانه اللهم اسالك الله اسالك والله فقيل للشيخ سايده يقول امراه احرمت بالعمره من الميقات وهي مريضه فلما وصلت مكة لم تستطيع أداء مناسك العمرة علما بأن مرضها لا يرجى قربه فماذا تفعل الآن وتزاكم الله الخير إن الله العظيم رب العشر الكريم أن يفضع عنها الصبر أن نربط على قلبها وعلى قلبها ويها ونعجل لهذا الشرع أن يتبارك لرحمتي ورحمة رحيمة <تصفيق> أما بالنسبة للسنة إذا أرادت المرأة أن تحرم أو أراد رجل أن يحرم وهو مريض غير واثق من نفسهم من مرض أسنّا أن يشتلت في حديث الله عنها قالت يا رسول الله أني أولي بالحب وأنا شاكي فقال عليه السلام أهلّي واشتلتك هذه هي السنّة فإذا اشترطت المرأة فإنها حلّ من إحرامها ولا شيء عنها إذا كانت قد اشترطت أما إذا لم تشتلت ودخل في نسك الأمرى عند علماء خلال هل المريض مصفض أو ليس بمصفض وبعبارة أفرى هل المرض يعد حصراً أن, أن الحصر يختص في العديد فمن قال أن المرض يكون إشفاراً خاصة مثل هذه الأمراض الخطيرة المنيتة والتي لا أتعجز عنها مع هذه الكلية بإثنان أمراضها فإنه في هذه الحالة يكون حكم, حكم من نصر تذبح شاك وتتحلي فإن الصرق من الصيف رمض الهدي فتذبح فتذح... شاك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير مؤثر عن مكة دبع رئيس صلى الله عليه وسلم وتحلل من عمرته والله تعالى أثابت من الشيخ هل الصرف في داخل المسجد داخل في عموم النهي عن البيع في المسجد الصرف داخل المسجد كذلك لأن الصرف نوع من البيع لو كانت معه مئا فطله استاذها به فصرفها فهذا عقد بيعي ولا يوجد فعله داخل من المسجد والله تعالى أثابت الله قيل للشيخ السيد يقول هل من الذنوب ما ليس بفظائع ولا كبائر نعم بل الا صغيره ما كبر اذا ما هو كبير ولا هو صغير ما هو الله يقول ان تشتبه كدائرات الهو همن كفر انكم سيئات فجعل الذنب من اصغره الى كبيره وصغير ولذلك جمهره رحم اين الرحمن الله وهو مأثور عن بعض الأسفل من السلام في المعادات الصغيرة أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكذلك ولشيخ الإسلام رحمه الله وكلام جيد في المجموع في هذا التقسيم حتى أنه قال بعض العلماء لا صغائر ولا كبائر الذنوب كلها يعني ما يقال فيها صغير وكذلك لأن الله أعلم أن يقال في معصيته الصغيرة فقال شيخ الإسلام رحمه الله أما من لم يقل بالدقسين فإنه لم يعرف الكبائر يعني لم يعرف رابطة كبيرة فقال ما فيه صغير ولا كبائر والواقع أن الجنوذة تنقسموا لا كبائر وصغائر لدليل الكتاب والسنة أما دليل الكتاب فإن الله شسانه وتعالى قاتل اتشهد الكبائر ما تنهون عنه مكشفا عن كنسيات فوصف المنهيات بأن فيها كبائر فقال كبائر ما تنهون عنه وكذلك قال تعالى وكرها يليكم الكفر والفسوق والعسيان فقال سبحان الكفر وهذا خروج من المنا ثم جعل من بداخل المنا إنا فاسق وإنا عاصق والفسوق وارتكاب الكبار والإسرار الصغار حتى تتصل إلى حد الكبيرة والعسيان صغار الذنوب وعلى هذا دلد علي الكتاب على التقسيم أما الصنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على لكم الصحيحين من حديثه بذكره مفيه بن حارج رضي الله عنه وعرضاه قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكثر الكبائب قلنا بلى يا رسول الله الحديد فقال أكبر الكبائب فوصف الذنب بأنه كبير وأن الكبير فيه أكبر بصيغة أفعل التي تختضي اشتراك الأثنين في السفة وأن واحدا منهما أقوى وأكبر آخر. من الآخر فهذه المصوصة تدل عن القسام الذنوب للصغاء وكذا فقدمت إما صغيرة وإما كبيرة فكل معسوية في لله يكون جد إما أنك علىها صغيرة أو كبيرة كذلك تبت أن رسول صلى أنه قال في الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمر وصلاة الحمص مكفرات مما بينهن مجتمدة الكبار فقال مكفرات مما بينهن مجتمدة الكبار فجعل الزمن مكفر إذا كان صغيرا وبشرف الصناع الكبيرة فدل على المدن إما كبير وإما صغير وغاضح وكبيرا كله ذنب سماه الله ورسوله أو رسوله كبيرا أو توعد الله عليه بغقوبة أو شرع الله له حدا في الدنيا او توعد عليه بغقوبة في الآخرة بنفي غضب ونفي إيمان أو لعمة أو نفي ذلك فهذه الكبيرة وهذا القول لضابطة شبيرة في هذا الضابط مأسور على الحجر إننا ترجمان قرآن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه وبه يقول لما أحمد رحمه الله عليه واختره جد من علماء اختروا الإمام أبو محمد عليه بحزم الله رحمه الله وجد من العلم من المتأخرين اختر من هذا الضابط وهو إن شاء الله من أجمع الضابط من الكبائر من الله العليم نسلمنا النساء للبنو وكبائرها والله تعالى عاما نسوه الله